ننتقل الاعتكاف الاعتكاف من المكث واللزوم وفي الشارع المكث المسجد والملازمة فيه تعبدا لله والاعتكاف عبادة شريفة لها أثر على النفس وعلى السلوك وهي تربي الإنسان فيحب المسجد والمكر في المسجد فتزداد رابط التعلق في بيت الله فيشعر بأنس فهو ما بين السجود والركوع وقراءة فيكفي أنه وقته كله لله ولله والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على الاعتكاف، إمام الأمة، هل هناك أحد أكثر شغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك كان لا يدعي الاعتكاف. نعم. قال عن آية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعت كان يعتكف في العشر الأواخر. كان يعتكف. دليل على إيش؟ ها؟ استمرار يعني هذا جيد لنا سؤال الله عليه وسلم كان اعتكاف في رمضان زمان الاعتكاف ومكان الاعتكاف ومدة الاعتكاف وشروط الاعتكاف ونواقض الاعتكاف كلها سنتناولها بعد قليل إن شاء الله نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف الذي اعتكف فيه وعن أيشة رضي الله عنها. أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل, لا أدخل البيت لحاجة والمريض فيه فما أسر عنه إلا وأنا ماره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 يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، إذن هنا مساعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الديمومة والاستمرار، وأن هذا ذي يعتكف العشر الأواخر من رمضان. الحديث اللي قبل هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف قبل حتى مكة وكان معتكف هو اعتكف الأول ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان تلك السنة لما اعتكف العشر واتى نهايتها رأى في المنام أنه يرى غيرة القدر فقال ان معتكفون فواصل تلك السنة كم يوم اعتكف؟ عشرين يوم. جعل الأواخر مع الأواصط في تلك السنة التي رأى صبيحتها أنه يسجد في ماء وطيف. فتلك تلك السنة صام وتك تلك السنة اعتكف العشر الأواصط والعشر الأواخر. محل الاعتكاف محل الاعتكاف المسجد. أي مسجد أتى بعض الأحاديث أنها المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذه التي يعتكف فيها وهناك حصل نقاش بين الصحابة إلى أن قال بابهم لعله حفظ ونسيت لعله كذا لعله كذا ولكن هذا يبينه آية في كتاب الله أن المساجد ليست فقط هذه الثلاثة، إنما غيرها لبي واحد ما شارك، ما تخطت ولا ما خد، ها ما شارك أبد ما أخذ، أنت سمعتوش قال أرفع صوتك، المساجد تعال، فهنا يدخل فيها إيش؟ كل المساجد ولا لا يدخل فيها كل المساجد وهذه الآية فيها أيضا بيان لما يقطع لما يقطع الاعتكاف وهو المباشرة سواء بالجماع أو بمقدماته كل هذا مما يقطع الاعتكاف نرجع إلى المكان الجامع والجماعة والخرب والمنزل هل المرأة تعتقد في مسجد منزلها لا ضعيف هذا المساجد الخريبة تفوت عليه الجماعة الجمع والجماعة اذا وجدت الجماعة في المسجد جاز الاعتكاف فيه وهناك من يفصل أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع وهذا في ضعف ولكن يذكر بعضه العلم إن وافقت مدته جمعة فالافضل أن يكون في جامع وإن كانت المدة أقل من جمعة فصحت وإن كانت في غير جامع ولكن الذي يظهر أن حتى مسجد الجماعة كما اختار شيخنا شيخ بنباز رحمة الله عليه أنها تصح يصح فيه الاعتكار وإذا وقت الجمعة حل جاز أن يذهب ويصلي وقد اشترط فالحاجة هي جوز الذهاب لها ونتوقف الأدن ما السلام فيما بحثنا المكان المكان المساجد الثلاثة نقشنا المسألة مسجد الجامع مسجد المنزل مسجد الخرب مسجد الجماعة ولا انا والذي يظهر أن الاعتكاف في المسجد شرط في صحة الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد هناك بعض الذرق تعتكف في بيوتها ويقول هذا اعتكاف ويقول نحن منعنا من الاعتكاف في المساجد فنجعل بيوت العصبة المؤمنة مكان للاعتكاف فهؤلاء في الحقيقة ما وفقوا للصواب للصواب أن الاعتكاف في المسجد أن الاعتكاف في المسجد مدة الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشر وعشرين عشرين التي زاد فيها لما أري ليلة القدر فزاد العواصط العشر الأواصط بالعشر الأواخر وسنة من السنوات اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر فاستأذنته إحدى زوجاته فلما أتى من الصباح فإذا بهن قد ضربن بأخبية لهم الجميع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر تردنا فقطع اعتكافه تلك السنة وأمرهن بأن يخرج فقضى ذلك من شوال قضى ذلك من شوال فاعتكف وهذا فيه رد على من اشترط الصوم بالاعتكاف. وين وجه ذلك؟ أديو يجيب فقيه ما عيد؟ ها من قال أعيد فلا يحضره الجواب؟ ها أنا قلت في شوال ها نعم أنا قلت في شوال معلوم مش الدليل ان الصوم لا يشترط لانه وافق اول يوم وهو يوم ايش يوم العيد والعيد لا يصاموا فيه واضح فهذا الدليل رد على من اشترط الصوم بالمعتكف المعتكف في حديث اخر وهو سيأتي معنا في مسألة عمر المخطب مكانه أن المسجد شروطه أن يكون في مسجد وأن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى وأن لا يقطعه الأمور التي تقطع الاعتكاف كالخروج من المسجد من غير من غير حاجة. هل له أن يشترط إذا دخل المسجد نعم له أن يشترط خروجه وذهابه هل يلزم من ذلك أن يكون بنية متلفظ بها لا فالله يعلم السر وأخطأ مسجد لا يوجد فيه دورات مياه فله أن يخرج إلى مكان يقضي فيه حاجته مثل المسجد الحرام الآن ولا تلأمر جزاهم الله خير نبهوا الناس أن لا تأتي بالأكل في المسجد الحرام لك أن تأتي بالقهوة بتمر رطب ما باش أنا أذكر سنة من السنوات يعني وغير يذكروا كلكم تذكرون قبل أن ينبه على أن هذه الأشياء لا, لا تستطيع أن تسجد صوت الترويح بكثرة ما على الأرض من الأكل بكثرة ما على الأرض من الأكل هل تعلمون كم عامل يعمل الآن في المسجد الحرام خاصة في أيام رمضان خاصة في أيام العشر وأيام الحجة كم تقدرون احصائية العمال في المسجد الحرام نعم ادبلها ودبلها ودبلها يفوق 15 ألف عامل تدرون كم النفايات تطلع من الحرم انا قرأتها مرة في احصائية وزعتها رئاسة الحرم تنبه المشسنين في من يأتون بالتمر فقط التمر لأن بعض الناس يأتي التمر يأتي برطب وجزه الله خير يبي يطعم الناس وهذا عمل صالح لكن ترتب عليه أذف الحرب النعمة هداش بالأقدام يعني النفايات التي تخرج فقط من النوى والتمور والكاشات وباقي الأطعمة يعادل تقريبا 20 إلى 30 طن حاويات تجمع شيء موسكل مع ذلك أنت حينا تمشي كانت أول الفرش صالونه من كبة لبن زبادي وهذه الأوساب موس وانحام فأصبحت رائحة الفرش رائحة الزل بحاجة إلى غسيل شبه يومي ومع ذلك خائمين بهذا انظر إلى التنظيف وهذه الأشياء فينبغي لنا أن نحترم الحرم فهذا حرم الله فقال بعض الناس في العشر الواقع نحن نعتكف وأفتى أهل العلم جميعا أن يجوز لك أيها المعتكف أن تخرج تأكل بعد الصلاة والحمد لله منطقة الحرم مليئة بالأطعمة سواء من المحسنين أو سواء من الحر مالك تشتري. فلماذا تأتي بالأطعمة والأكل معك في ديابك وتظن أن هذا ذكاء وتظن أنه لم يراك الرقيب يراك الله ولي الأمر منعك سمعوا أطبع حرمة البيت لها حرمتها لو كلنا أتى بأكله في الحرم وأطعمه ماذا سيكون في هذه الأرضيات خاصة بهذه الملايين التي تدخل من البشر في حرم الله فينبغي لنا أن نحترم المكان والاعتكاف لا يقطعه خروجك لقضاء الحاجة للحمام ولا يقطعه ذهابك لأن تطعم الطعام ولا يقطعه الوضوء وهذه من الحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للحاجة بل حتى المباح لا يقطعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب أهله نعم قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض الحائض ممنوع دخولها المسجد والمعتكف ممنوع خروجه من المسجد فكيف كانت ترجل رسول الله بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد ملاصق من المسجد وهو ليس من المسجد فهو مبيته ومجلشه وقضاء وطره مع أهله فهو ليس بالمسجد ولكن برأسه وكانت ترجله مع النافذة فليس بعض كلها في المسجد وليس كله خارج المسجد بل قالت له يا رسول الله اني حائر كما سيأتي معنا نعم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 مرة قال لها ليست حيضتك في يدك وهذا يدل على أن الإسلام وازم لمسألة المرأة الحائض فعند اليهود يرونها نجسة نجسة ولا تلمس ولا تطعم طعام ولا تصنع أكل ولا تأتي شيء لأنها نجسة وعند النصارى يبيحون كل شيء حتى المعاشرة ولو كانت حائض ولكن الإسلام تعامل معها بأن ما باشرت وما أتت وما أعطت لا علاقة له بما هي فيه من عذر ولكنها لا تدخل أماكن من المسجد الحرام والمسجد وكذلك لا يضاجعها زوجها فهذا الوقت وقت ممنوع لأنها بها العذر ومع ذلك ملامستها الأشي بل حتى سماعها للقرآن حتى سماعها للقرآن تسمع القراءة والمسجد بجوارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو في حجرها وكانت على العذر وقولها وكنت أدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف واعتكف أزواجه بعده وفاته صلى الله عليه وسلم فلربما أتت البيت وفيه المريض ويتمر المرور لذلك المعتكف لا يزور المريض ولا يتبع الجنازة، إنما هو ملازم للمسجد من حيث من حيث المكت. نعم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن اعتك أن اعتك ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك. ولم يسر بعض الرواة يوما ولا ليلة هنا نذر والنذر من الإجاب وهو إجاب المكلف على نفسه أمر قال في الجاهلية ما هي الجاهلية؟ الجاهلية هي وصف لحال ما قبل الإسلام من قول أو عمل أو اعتقاد أتى الإسلام وبعده هذه هي الجاهلية الجاهلية وصف بحال ما قبل الإسلام من قول أو عمل أو اعتقاد أتى الإسلام بعده هنا نذر وفي الجاهلية قبل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك هل صح نذر الكافر في الجاهلية كان كلافر قبل أن يسلم والإسلام يجب ما قبله وهنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم أوفئ من أدرك من يوجه هذا الكلام من يوجه هذا الكلام نريد يشارك من لم يشارك ما شاركت تفضل هذا الكلام هل الاعتكاف الذي نذره عمر بن الخطاب أراد به لله وعزة أم أراد أن يعتكف في بيت الله الحرام هاه هي عبادة لله لو فعلها على حال الشرك فهو مشرك حابط عمله ولكن هل لا تزال منعقدة في الذمة هو مع إسلامه لا تزال منعقدة بالذمة فيبرأ بأن قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو في أوف بنذرك، وهذا فيه دليل على أقل الاعتكاف، قيل أنه ليلة، وقيل أنه يوم، وفيه دليل على عدم شرط الصيام، وفيه دليل على عدم شرط الصيام، وهذا أقل ما ورد في الاعتكاف، أقل ما ورد في الاعتكاف من حيث المدة أنه اعتكف ليلة واعتكف يوم. متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى ينتهي اعتكافه يدخل المعتكف معتكفه يجلس يا ولدي يجلس, يجلس المعتكف معتكفه بعد غدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يدخل المعتكف معتكفه من اول دخول العشر والعشر تدخل بماذا بغروب شمس ليلة الوتر مثل ما الشهر يدخل بليلة بالغروب الشمس هم يبدون يصلون القيام كذلك العشر مثل ما نصلي القيام بمتى بليلة بليلة الحادي والعشرين فهو يدخل من مغربها وقيل أن آخر حد له هو الفجر وقيل القولين ولكن على من وقع منه النذر يجب عليه أن يدخل متى بعد المغرب يدخل بمغرب تلك الليلة من كان نذر فيدخل بمغرب تلك الليلة ومن كان غير ذلك فهي سنة والنبي صلى الله عليه وسلم أتى أنه دخل معتكفه والمعتكف هو المكان الذي يلازم للخلوة في العبادة ما بين التسبيح والذكر والتحميد والتهليل وقراعة القرآن والاستغفار والخلوة مع النفس والمحاسبة فلذلك الاعتكاف عبادة شريفة كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم ويداوم على ذلك وهو رسول الله إمام الأمة على كثرة مشاغله كان لا يترك الاعتكاف ومن جرب الاعتكاف وجد له لذة لا يتركها لما فيه من إصلاح القلب وخلوة العبد مع ربه والمحاسبة واجتماع القلب بكليته من حيث الأوراد والصفاء والنقاء ومن حيث قراءة القرآن والتدبر والتأمل فهو ملازم المسجد بل إنها تزداد عنده رابطة المسجد بل تزداد عنده حب الجلوس في المسجد فلذلك الاعتكاف عفادة عظيمة وشريفة ومن اعتكف يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين جهنم ثلاثة خنادق الخندق مسيحة خمسمائة عام ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة الحمد لله الصلاة والسلام ورسول الله وعلى عليه وصحبه يوم وله ما بعد ذكرنا الصيام المنهي عنه من يعيد الصيام المنهي عنه نعم طيب فضا فضا اي نعم ارفع صوتك ولكم نعم اي يعمل مره بغير ابن زوجها أيضا يعمل تشريك بغير الحاج الذي لم يجد الهدي نعم الزيادة على على الصيام على صيام داود نعم بعد بعد النص لمن لن يبدأ من شعبان نعم واني صوم فيه رمضان غير صيامه اذا له الافطار فيه باقي وحده صيام اني واصل صيام اني واصل صيام للدهر هذا حق قمسة أخوك سنتصر نسخة لك ونسخة وفقك الله نعم أحسنت صيام يوم عرفة للحاج منهيون عنه هذا يضافي للصيام المنهي عنه نعم اقرأ خدت ولا ما خدت خد واصل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بصفية يعني ذهب معها فشيعها الى ان تذهب الى البيت وهذا فيه جواج استقبال المعتكف لزواره وليس هذا على سبيل الاستئناس واللهو والسمر انما اتوا اهله فسلموا ثم انصرفوا وذهب معها يشيعها خشية عليها وهذا من المباح الذي يجوز للمعتكف ممارسته وفعله نعم فقالب معها قال فمر رجلان من الأنصار فلما رأيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ معها إلى بيت أسامة الذي قال الان الى اسامة واما قبل فهو بيت من بيت صفية التي كانت فيه فالراوي يشير في زمانه الراوي يشير الى زمانه الذي هو فيه الراوي بيت اسامة لانه اصبح البيت الان لمن من الى اسامة وقبل بيت من صفية نعم بنت حيي نعم قال فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما على رسلكما يعني لا تغيرا في طريقة السير امشوا كما كنتم امشوا كما كنتم إنها صفية نعم فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية من تحيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان <تصفيق> سبحان الله يا رسول الله وهذا تنزيه لله تبارك وتعالى وتعظيم سبحان الله أن يقع رسول الله فيما نظن به الضمن السيء فهو يقول على رسلكم وهذا فيه جوازا يصرف الإنسان عن نفسه التهمة فهو صلى الله عليه وسلم في ليل ومعهم امرأة ولا يعرفون منها هذه فقال لهم إنها صفية قال سبحان الله أو فيك يعني نشك يا رسول الله أو نظن الظن السيء فأراد أن ينبههم حتى لا يأتي هذا الإيراد بالدين إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهذا فيه جواز تلبس الجني بالإنسي وأن يدخل فيه ولذلك الصيام يضيق عليه الصيام يضيق على الشيطان والشياطين لا تخص إلى ابن آدم كما كانت في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم مما أتى عنه الأدعية عند الإفطار ما بيقول ذهب الظماء وابتلت فلا تستطيع الشياطين تمشي فيها كما كانت فيما لو كان الإنسان طاعم راوي فأراد هنا أن ينبه إلى أن الشيطان قد يقضي سوء فالأنبياء عصمهم الله من الوقوع في الكبائر فلو ظن بذلك لا كان ذلك كفر وظن السيء بمن هم قد عصمهم الله من الوقوع في ذلك نعم فقال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا يعني شيئا من هذه الوسوسة وهذا الظن فيحبط الإنسان عمله ويقع الظن في رسول الله في ظن سيء قالوا في رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب ساعة يعني ليست بتقدير الزمان عندنا ساعة ما شتين دقيقة والدقيقة شتين ثانية لا ساعة هي زمن زمن كم حده كم وقته بالضبط بزماننا الله أعلم ولكن يقال في الشيء يسير ساعة من زمان نعم ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت أصحبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم, أم سلمة ثم ذكر بمعناه هذا ما يتعلق بالاعتكاف وبهذا يختم كتاب الصيام وينتقي إلى كتاب الزكاة هكذا طيب الحج. الحج لماذا أكثر السؤال عن الذكاء هنا طيب بعد كتاب الحج هذا سنتناوله إن شاء الله في الدورة القادمة نرجع إلى الاعتكاف تعريفه مكانه عدده شروطه ما ينقضه كل هذه الأشياء داخل فيه الاعتكاف من يقرأه الأخوة اللي في الدورة العلمية من لم يأخذ الكتاب الذين ماصلوا في الدورة العلمية ها الأخوة المشاركين في الدورة العلمية معنا ولم يأخذوا من كتاب لم يدور يرفع يدها تعال الذي شارك معنا في الدورة ولم يأخذ يأخذ عنصاس دا. تمشارك معنا في الدورة، صلا، صلا، صلا، طيب، لا لا لا تعال أنت تعال، أنت معك كتاب قرسيك، إن شاء الله حتى كتابك اللي معك نبي نأخذه، طيب، من صاحب هذا السؤال؟ من الشيخ جمال انا الان قبل يذهب بها الشيخ جمال له نص كلام وهذا فضلا من طيب من يجيب على ما ذكرنا والذي لا يجيب نأخذ الكتاب منه ها لا غيرك تفضل الأمور اللي ذكرناها قبل قليل تاتي بها تضل وفا صوتك اجلس يا ربي جميل تعريف الشرعي التعريف الشرعي اعتكاف المصطلح المكتب اللزوم هذا من حيث اللغة كما ذكر الله عز وجل في أهل الأصناق ماذا قال فيهم ها يعني لازمتم وداومتم المقت عندها نام ملازمة المقت واللزوم في مكان مخصوص تعبدا لله وش المكان المخصوص المسجد طيب أكمل طيب حد اشترط الصوم هل يشترى بالصوم في نسخة هنا أعطوه ما فيه أعطى من الأمم أعطى نعم نعم سلسل في الجواب ولا نبي واحد نشيط يجاوب بسرعة ها من يجيب فضل طيب خلش إجابتك سريع المكس المكان زمان طيب بماذا ينقطع الاعتكاف هل يجب على الإنسان إذا قطع اعتكاف أن يرجع ها هل يجب عليه قضاء الاعتكاف لماذا لأنها أي سنة وإن قضاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس ولكن الذي يقضيه هو اعتكاف النذر اعتكاف النذر وأما إذا قطعها فهو اختياري ما هي العبادات التي لا يجوز قطعها الحج والعمرة ما الدليل على ذلك وإن كانت نافلة ليست فريضة ما الدليل على ذلك نعم وعتم الحج والعمرة لله الله على أهل قسنطينة في الجدة نعم ناتي الأسئلة حنا اشتلطناء اللي خارج الدرس يقول هنا بعض الناس يأكل عند إقامة الصلاة احتجاجا ببعض الآثار في بن جريد وما ذكره ابن حجر على كل التعبد بما في كتاب الله وبما في صحيح سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح في ذلك أن نأكل ونشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيش من الفجر وهذا يكون به الأذان الثاني له الفجر الصادق فإذا أذن المؤذن أمسك الصائم ومن بعد الأذان أكل أو شرب فعليه قضاء ذلك اليوم وإن كان متعمد فعليه التوبة الصادقة مع الله وما ما يفعله بعض هؤلاء فالعبرة بالأدلة وأقوال الرجال يحتجوا لها ولا يحتج بها فيورد لها الأدلة التي تعرضها ولا تقوم مقام الأدلة فيعترض بها على الأدلة مهما كان أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها في مقام النصوص الواردة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله الصحابي الجليل بالعباس يقول لما تكلموا في عمره التمتع بالعمرة إلى الحج قال قولوا لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر قال عمر إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء هنا يؤتى ببعض الآثار أو ببعض ما أتى مما قد صح أو لا يصح العبرة بالدليل في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله وهي واضحة في مسألة الإمساك بالأذان إذا وافق الصيام يوم عرفة يوم السبت فهل يصام يوم عرفة؟ يا من يجيب على حسب ما ذكرنا ها يصوم لماذا؟ لأن العبرة هنا هل المعني بها باليوم بعينه أم بوصفه؟ اسمه يوم ايش يوم عرفة وافق سبت جمعة أحد اثنين ثلاثة اسمه يوم ايش يوم عرفة فالحكم متعلق بماذا؟ بهذا لا بعين اليوم وشوف انتبهوا لهذا. هل يجوز الاتكافي غير المساجد الثلاثة هل, المسألة؟ هل يجوز الاشتراط الخروج الدوام او للذهاب للجامعة لا هذا لا يعتكف لانه زمن طويل كيف تعتكف وانتطالب في الجامعة ولا موظف على دوامك رح داون والله يوفقك واذا انتهى ولا ينبغي ان ياخذ الانسان اجازة الطرارية من اجل الاتكاف اجازة الطرارية اسمها الطرارية والاعتكاف أمر مندوب مشنون والعمل واجب عملك هذا الذي تأخذ عليه أجرة هذا أمر متعلق بواجبات عليك فلا يترك الواجب من أجل أن تقوم بسنة ما أقل الاعتكاف ذكرتم أنه قيل يوم وليلة فما الصحيح ومتى يدخل إذا لم يدخل من أول العشر ذكرنا هذا أن أقل ما ورد ليلة وأتى يوم كما في الروايات عن عمر في الاعتكاف وأما ما يتعلق بمتى يدخل ذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف عائشة يدخل بعد الفجر وأنه على الأتم يدخل الإنسان بعد المغرب وليس دليل على أن النبي يدخل معتكف أنه أول الدخول انما وصل لحالة بعد صلاة من الفجر أنه يدخل وأما ما يتعلق بالنذر فإنه يجب عليه أن يكون بعد المغرب هذا كل ذكر ما وردها طيب هنا سؤال في الصلاة وحنا ذكرنا أن الأجوبة تكون في الدروس أضحطك كم مدة الاعتكاف وهل يجوز الحائض أن تذهب للمسجد؟ وكيف توجههم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حيضتك ليست في يدك عائشة لم تدخل المسجد. نعم هذا السؤال من إيش يقول كم مدة الاعتكاف ذكرنا هذا المدة هل يجوز الحائض أن تذهب للمسجد لا لا يجوز لها الدخول في المسجد فعائشة لم تدخل ورسول الله لم يطلع وخروج بعض الشيء لا يدل على خروجه ودخول بعض الشيء لا يدل على دخوله فخرج رأسه ودخلت يدها ف كونها ترجل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تنبيه إلى بعض السنن في الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتسل كل ليلة في الاعتكاف وهذه من صنن الاعتكاف الاقتسال والتنظف من صنن الاعتكاف الترجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل ويطيل شعره فيطالت الشعر صنة لكن فعلها على وجه التقرب ترى بعض الناس يطيل شعره ويحلق لحيته فهل هذا فعلها على سبيل التجمل ام على سبيل الاتباع كان على سبيل الاتباع لا يأخذ ببعض السنة ويترك بعضها لما يلزم بدليل ان احيانا يحج ولا يحلق رأسه لما يبقي رأسه على ما هو عليه ويأخذ شيء بسيط اذا اين رغبتك في تمام الموافقة بالدعاء ثلاث مرات اذا هي شهوة في اطارة الشعر الامر الثالث ما يتعلق ب الاهتمام بمن يطير شعره يلزم أن يدهن غبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولذلك المسؤولة لإمام محمد عن طالت الشعر قال تلك سنة أينا يستطيع مؤونته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن غبا كان يدهن غبا أما لعائشة فقد ذكرنا هذا لا اعتكافا لا في المساجد الثلاثة قيل انه على وجه الأفضلية خرجوه انه على وجه الأفضلية هو وليس على وجه المنع لغيره اي الاعتكاف تام وكامل الا في المساجد الثلاثة تام وكامل ما حكم الامساكيات الامساكية بدعة الامساكية بدعة مش معنى الامساكية يعني اذا وقت العذان الساعة أربع وخمس وثلاثين الإمساكية ساعة أربع وعشرين يعني قبل الأذان بربع شاعة هذا معنى الإمساكية أما إذا أمسك على أربع وخمس وثلاثين مع الأذان فهذه لا تسمى إمساكية هذا وقت الصيام صايرة تقول استمر معها الحيض أربع طاعش يوم فهل تترك الصلاة في هذه الفترة الحائض حائض حتى تظهر الحائض حائض حتى تطهر وقد يستمر معها بعد الحيض استحاضة وأنا قلت أجوب على أسئلة الصيام فلا تعطونا لأسئلة الصيام أسأل يزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح وإنها للحظات جميلة اشناها معكم في هذا المسجد المبارك في مذاكرة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يزغنا وإياكم صيامة وقيامة وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه وأنبه أن يوم غد إن شاء الله سيأتي عالم جليل وحبر من أحبار المسلمين المدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموجه الدعاء في منطقة المدينة النبوية وهو الشيخ صالح بن سعد الشيمي المعروف بتوجيهاته ونصائحه فسيكون له محاضرة في هذا المسجد بعد صلاة المغرب غدا إن شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين